بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم من خبير الا تعبدوا الا الله ان لي لكم من هنذير وبشير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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل لكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْكَ نَزٌّ أَوْ جَاءَ عَنْهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلمون وَأَنَّمَا أُنزِلَ بعلم الله وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَخَسُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون متن الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا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 إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكنني أراكم قوما تجهلون. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِينَ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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما لا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراء قل ان افتريتم فعلي اجرامي وانا بريء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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به عيل والا تغفل لي وترحمني اكم من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من dan akan kami menumpaskan mereka, lalu kami akan menghantar mereka ke tempat yang pahit. Itulah dari rahmat 114. فاصبر, فاصبر إن العاقبة للمتقين 115. وإلى عاد أخاهم هودا 116. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 117. إن أنتم إلا مفترون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 نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَد أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ أمرنا نجينا هود و الذين آمنوا معه برحمه منا و نجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله وتبعوا أمر كل جبار عنيم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 أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ الرَّبِّ وَآتَانِي مِن رَّحْمَتِهِ كَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِلٍ حَمِيدٍ فَلَمَّا رَأَا لا تصل اليهم كرههم واوجس منهم خوفا قالوا لا تخف Wan ratau kauimah, fahhikat, f bersharinah di Ishaq, wawra Ishaq, Yaqub. Kata, ya wila ta Alid, wana aguju, waha zab Ali Sheikh.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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيمٌ أَوْ آمِنٌ مَّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلاتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 بخير وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثو في الأرض مفسدين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 أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير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 119. فمنهم شقير وسعيد 110. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 111. خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء موفوهم نصيبهم غير منكوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من, دون الله من أولياء ثم لا وأقم الصلاة طرفاً النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وَاسْبِدْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ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 وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَفْقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُونَ وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغض لمن عم